وَلَا تَحَطُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَكُونُونَ مُنْتَرِفًا أَكْلًا لَّمَّا وَتَعِدُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَأَجْ Yeah. <laughs>